بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله وصلات والسلام على رسول الله من الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يبت فلا هزيلات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رسوله وصفيه هو حبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهدي وصحبه وسهدي استخدقنا كثيرا اللهم اهدنا في من هديك ورارك لنا في ما وقنا وصف عنا شرنا قضيك لأنك سبحانك قضي ولا يقول الله عليك لأنه لا يرث من عليك ولا يذلم وليك تباركت ربنا وتعليك اللهم إنا نسألك العفو والعفير والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأسر اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عفو عنا اللهم عفو عنا. اللهم اذنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل سوء يا رب العالمين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 وكنت اتحدث معهم عن البلاء اقول لاحبائي كلنا مبتلى مش حتى في الدنيا مش مبتلى لكن هناك فرق شديد ان الانسان يبتلى وقد من الله عليه بالايمان ويتذوق او تجري في عروقه حاله الايمان قل هذا القلب بالايمان فرق شديد لأن الابتلاء ياتي للعبد وقلب محلى إيمان ويأتي البلاء للعبد وقلب خالي من الإيمان لما يأتي البلاء وكما ذكرت لكم هو وارد البلاء وارد ليس منا أحد بدون بلاء أو بدون ابتلاء <تصفيق> نقول سبحان رب العرش العظيم انتقل المروح زيادة عليها انتقل المروحة زيادة عليك انتقلي مثلا أخي عشان ما نعيز بعضوك عايزة أنا قلت هذا البلاء في يعني اه اه الامر سبحان الله يا أحبائي أمر اللي هو البلاء أمر البلاء في حياتنا ده أمر ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه آية اللي بتقول كده بتقول ايه؟ ولنا فلوما لكم من, أي من الآية والصور والزوء ورق المنز والأيان الأنبال والأخوة أيها الصابرة أيها ماذا صنع فيك امتحان الله لا أقول, أقول الأنبالا ولكن أقول ماذا صنع فيك امتحان الله على السوجات ولذلك عندما قال ربدي في الكتابي أنه خلق الإنسان في كبه خلق الإنسان في كبر يعني أنا الإنسان لا محال يكون مختلف حصل حباي في الدنيا مشرق وفي الدنيا تعب في الدنيا امتحان في الدنيا لابد أن نمر بشدة في الدنيا لابد أن نمر بصعوبات كثيرة لكن هناك فرق شديد نميز به الين الذهب عن الثلج الذهب عن الثلج الثلج يذوب ويذوب الثلج برضو عند البلاء. أما الذهب فعند البلاء يلمع، يزقل، يزداد، يا أحبائي. لولا بلاء الدنيا لذهبنا الآثار مخلص. والله لولا بلاء الدنيا لذهبنا الآثار مخلص. ما عندنا وعلى العكس، كلما يمر الإنسان ببلاء وناس ولكن تنسى الله العفو والعافية، كلما يمر الإنسان ببلاء يجب نفسه اصبح اقوى واشد وفي انسان تاني يمر بالبلاء ولانه مش قوي في الدين يذكر ربي سبحانه وتعالى هذا الحال فيقول فيه يعبد الله على حرف ان اصابه خير تؤنى به ان اصابه فتنه ان أصابته فتنة على وجه خطر الدنيا والاخره لانسان المؤمن كل ما بزاله ترغم كل ما الرباني محافظ يتغسل يترفع ياتي البلاء اما ليوحد ذنوبك واما ليرفع ضعيفك عند الله وفي كل الخير عجب لأمر المؤمن كل امر خير ان اصابته ايه سراء شفر فكان خيرا وان اصابته براء صبر فكان خيرا ولا يكون ذلك الا جهلا انت وحدك انت وحدك اللي بجيلك البلاء ويرفعك وبيعزك والمكتوب علم هو مكتوب هيك تظن ان البلاء يأتيك او خصك دون غيرك اليوم خصك بالبلاء وغدا ستكون العافيه باذن الله وغدا يكون العكس لان احبائي ربك رحيم وعادل وامتحان وعد على كل الخلق إن لو مزج ان هذا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 فكريم إنك تنالي هذا، هذه المرسبة العظيمة والمعنى ألا ان سلعة الله غير ألا إن الله الجنة فإذا ابتليت حبيبتي في الله فعلمي أنك لن تكوني الأول من يبتلي ليس أنت الأولى. ولا الأخير وإياك أن تظن أن ذلك عقاب وليس عقاب وإياك تظن أن الابتلاء يشمد الحاسدين الذي يشمل في البلاء مريض ولا نعتفد المريض مريض المريض مش مريض الجسد مريض الجسد عند الله درجاته عليا أما مريض الخلل القلب هذا درجاته صفلة ولذلك أقول يا حبائي إذا تني الإنسان وخشية من سبحان الله تعافين الناس عندهم فضول في كل شيء وذلك من سوء الأدم مع البلاء السنة عنده الإنسان عند البلاء خمس حد ما يطلع من محنته يكون له يكون له عضدا وسندا وقوه لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسوء اختي في البلاء في بلاء خلاص كيف دعائك لهم كيف انك تسال ربنا الله مرفع مقتك وغضبك <عنها> اللهم ارفع مقطك وغضبك عنا اللهم اظهرها خيرا اللهم ثبتها هنا احتاج الثبات احتاج الثبات من اختي اللي بتمسك على ايدي وتضغط على ايدي وتقول لي اثبتي اصبري <واحدة> احتسبي إن موعدنا الجنة بكرة إن شاء الله نكون سويا فيها بإذن الله أبشر الصابرين أتنزوري لحال الصبر زي ما تنظري لحال الصبر تجدي بعد البلاء أحلى حال الصبر بعد البلاء وجهه أحلى سدؤني أحبائي صدقوني إن لا يرفع لا يفتح لك أبواب الخيرات إلا أبعد إلا البلاء كم من بلاء فتح لك أبواب الخيرات وكم من نعمة من النعمة لأن النعم فتحت عليك نظرت فيها في الدنيا زي كده بقول أقول البلاء نظن ان البلاء كرب شيئا والبلاء نعمة من نعم ربنا علينا يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين وكما ذكرت لكم البلاء لا يعلم ربي سبحانه وتعالى من الصابر من غير الصابر ولكن احسنتي ولذلك لو كان البلاء كما نظن أنه يعني سبحان الله كما بعض الناس تظن ان كل هذا البلاء عقاب وكذا ما كان الأنبياء أشد الناس ابتلاعا ثم يبتل المرة على قدر دينه. من كان في دينه صلابة اشتابت ابتلاء. ولذلك تجد سبحان الله رب العالمين يمر الإنسان ببلاء ويظن أنه في البلاء ده لو كان ما كان أهول عليه البلاء وتظني أنك أشد الناس بلاء وغيرك أشد بكثير بكثير بكثير لأن الذي ينزل هذا البلاء أو هذه الشدة هو الرحيم والله يا أحبائي ما علينا بلاء أو ابتلاء ألا ما تشعري برحمة الله في ذلك الابتلاء يمحصك نعم ينفعك نعم يقربك من الأنبياء نعم لكن تحسي بعد كده إيه الأبواب الخير اللي فتحت عليك دي إيه أبواب القرب اللي فتحت عليك بينك وبين الله عز وجل لما تجد إنسان جايلك في بلاء بيمر عليها بحياتها أو مع أولادها أو مع غير ذلك وهي في قلب شديد وفي ذق شديد وفي عدم سبحان الله رضا بالمسألة أعرف أن قلبها يحتاج إلى إيمان لأن الإيمان هو اللي يثبت الإنسان عند البلاء وعند المصائب والإنسان لما يكون مبتنى أو ساعة البلاء تنظري إلى المؤمن وتنظري إلى حاله وتنظري إلى غيره وتنظري إلى حاله المؤمن يسكت ويحزم قليلا ثم يتحول ذلك الحزن إلى عافية وإلى سعادة. وأما الآخر، زلك تجد مثلا إنسان فقد غالي عليه، فقد ابنه، فقد حبيب أي حبيب في الدنيا كان غالي عليه، أب، أم، زوج، ابن أي غالي عليك تجد عند البلاء عل... يعلمنا النبي وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله حبيب يحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابنه ويشمه لكن ما كان يقول العجلة تبنى والقلب الأحزاء وإن على في رفضة ايه ولا إيه نقول إلا ما يبقى تعالي بعد فترة كده عشان الحزن يا حبائي يسعى بينزل تجدي بعد كده المؤمن حزنه خلاص لين انشغل من أهم جالك بلأ شريف جدا لكن أنت عندك أهم من البلدين دينك انت اهم من ذلك البلاء دينك أحمد دي الله عز وجل ان ذلك البلاء ما خرجيش من دينك ولذلك تجري بعد ذلك البلاء نقربك من, من قرانك يفتح لك ابواب الطاعة يخليك معلمه قران يخليك سبحان الله تتعرفي تفسير القران يحببك في مجالس العلم يفتح لك ابواب الطاعات اذن وهو هذا هو المطلوب تجري حياتك ابدله بفضل الله الكريم لما احب لك الخير والفضل اختار لك البلاء ليكون هو أوسع أبوالي أوسع الابواب للدخول منه الى الله عز وجل أوسع الابواب يا حبائي للدخول منه فنسألك رب العفو والعافيه ونسألك رب الثبانة في الأمر ونسألك رب العزيمة على رشك ونسألك شكرا نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا خليما ونسألك لسانا ذاكره ونسألك من خير ما تعلم بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت عالم ونفس الله نجم يعني إحبائي العفو والعفية عندما برضو أذكرك إذا تجدي مثلا سنة فقدت حبيب أو غالي أو كذا أو كذا في بداية الحزن زي ما نبي صل الله عليه وسلم وارد لكن بعد كذا شوفي بالتدريج مرت عليك سنة اثنين سنتين ثلاثة ودخلتي في طريق وأنت سائرة إلى الله خلاص اللي أنت فيه أحبك كثير اللي كانوا عليك والله لو كانوا اللي معك دول يفعلوا لكن ما ما شاء الله لكن ما اقسم على ذلك اذا صار العبد في طريق الله عز وجل يستغني به عن كل الدنيا وما فيها تظن رزقنا الأنس, في الانس بالله عز وجل فلنتعلم تعلم أعظم اعظم شيء في حياتك تتعلم الانس بالله عز وجل إذا اذا رزقت الانس بالله عز وجل حتستغني عن كل شيء اللهم ارزقني واحفظي واياي في حياتنا ان نتعلم الانس بالله ولا يلود في حياتك وفي نفسك وفي قلبك شيء أعظم عينيك من الله سبحانه الأختي بتسأل تقول بس معلشان نبتل الدرس بس بتقول هل لي أختي بتبيع إزدالات إزدالات يا حبيبتي تبي السين للصلاة لتلفق بثمنها على أولادها هل يجوز أنا بيع لها في المسجد أم لا يجوز لا يجوز لكن معلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من في المسجد قيل له إيه مدفع لا راحة <تصفيق> إيه نعم إيه واحدة تسأل تقول هل يجوز دائما ان نسأل كل إنسان عن أحوال ولماذا ولماذا ولماذا أم نقول كما يقول المؤمن كما قرب في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم زل أقول المؤمن المؤدب مع الله لا يسأل عن أشياء خلاص الأمور التي تترى التي المفروض لها مش من حقك فلا تسالي عنها <تصفيق> من حصة إسلام المرء ترك إيه <تصفيق> هنتحدث اليوم يا أحبائي هنقرأ اليوم بعض الأيات وبعد كده نفسه تفسير بسم الله الرحمن الرحيم نقرا الايه واحد في سوره التوبه وذكركم يا احبائي احنا كنا بالامس القريب في سوره الفاتحه خلصنا وصلنا سوره التوبه يا رب نوصل ان شاء الله يرزقكم رب سبحانه وتعالى جميعا طول العمر حتى في طاعه الله عز وجل طوله العمر في طاعه وعافيه حتى نستمتع بالطاعة يا رب العالمين Nagoodi Allah min al-shaytan al فَسَوْفَ وَفَاقَلا كُنْ بِرُوحَاتِهَا وَفَاقَلا وَجَاءَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِتَّبِعُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خير لكم إن كنتم تعلمون فالكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصدا وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليه الشقة وسفراً لا ولاك تاوتت علي به الشقاء وسيحيم ونادي الله لا معكم وتيحفوا لله أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يهلكون أنفسهم والصف يتبين لك الذين صدقوا عبوا الله عن ما أرِيدَ لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين التاء المشددة ب بأحرفين حرفين حتى يتبين لَكَ الَّذِينَ الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لَكَ الَّذِينَ صدقوا وتعلم الكاذبين. Zal azimuken dieen die en de Eeuwige Zondag niet zijn bezig met hun أي يعادي؟ أي يجادو؟ يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؟ أي يجادو بأموالهم وأنفسهم؟ والله عليم بال. تقينا والله عليم اتقي انما يتقي من لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ان ذا يقولا بذل وياه بالآتي قلوبهم فهم في ريبهم يترددون لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولو أرادوا القول لا أعدوا ولكن كره الله بعاثهم ولكن لكن كريه الله بعاتهم فثبتهم ولكن كريه الله بعاتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أَتَبَتَّفُونَ وَقِيلَ قُوَّتُوهُمْ عَلَى الْقَاعِدِ لَوْ خَرَضُوا فِي مَا زَادُوْكُمْ إلَّا خَبَالَهُمْ لَوْ خَرَضُوا فِي مَا زَادُوْكُمْ إلا خبالا او يضاعون خلالهم يبغونكم الفتنه ولا هضعوا اذاكم يادعونكم للفتنه وفيكم لهم وفيكم الله عليم بالظالمين الله عليم بالظالمين فقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى فقد بتغوا الفتنة وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أنا عايز أقول لكم، أنا عايز أقول لكم ربنا يساعك في الدنيا والآخرة عشان صدقوا ما شاء الله في القراءة بقى طيب، المد بقى صح والغناء بقى صح والتفخيم صح فيعني في ما شاء الله على قوة الأبلاء الله هم ما قالوا أهل القرآن أجعلني معكم أهل القرآن ولا تجعل حاجة اتحان الله في قلوبنا تشغلنا تشغلنا أبداً. عن هذه النعمة اللي احنا فيها اللهم لا تجعل الدنيا أهم أكبر أهم منها ولا ما تعلينا. اللهم لا تصدق علينا بذنوبنا من لا يقاف على ولذلك يا أحبائي الواحد لما يبتدي يهرم في القرآن ويقرأ القرآن صح يرتل القرآن صح ويحسل أي آيات القرآن حتى هو بيقرأها ولو كان غير حافظ لكتاب الله ولو كان غير حافظ لكن يقرأ بيرتل صح حياته أهدم نعيم أقول لكم نعيم القرآن ده أعظم نعمة من الله علينا بها كلام ربي عندما تريد أن تصلي افتح القرآن لما عزة سبحان الله تنادي افتح القرآن افتح كتاب الله عز وجل عزة تضملي أحزانك افتح كتاب الله وقرأ فيه عزة ترتقي افتح كتاب الله وقرأ فيه ولذلك لا. ولذلك نقول سبحان الله يا حبي. يوم يومك مبارك إذا كان ذلك اليوم جلست مجلسا كده وبتلتي كده بقراءة قرآن خصوصا كما رأيت كده سبحان الله ولو نذكي أحد على الله عز وجل ينزل علينا السكينة بس علينا السكينة فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرفعكم بهذه القراءه الصحيحة مع الملائكة أن يتبون مع الملائكة السفر الكعونة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 <تصفيق> طيب. أيوة شوفوا ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يحبين كلما ازددت فهم القران كلما طابت حياتك لازم نفهم القران لان القران من غير تقرئيه من غير ما يفهميه مش هيضمن جروح جراحك ابدا لازم تفهم القرآن ودخاني آيات القرآن ودخاني كل رسالة جيالك من الله عز وجل وتذكري أن كل نداء من الله سبحانه وتعالى بيا أيها الذين أمانوا هو نداء لك أنت أيها المعومة قول ربي سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودينه على الدين كله ولو كره المشتقون في الآية يا بنات لما نقول هو دين الحق قال أيوه الإسلام الدين الحق. الدين عند الله بالتأكيد. ما فيش فيه نقشة. ما فيش فيه حوار. مش هننتظر حد يقول لنا هو حوار الحق ولا دين الحق. مش هننتظر حد يكون مصدّن يقول والله أنا طبعاً عايز أتأكد إنه هو دين الحق. لكن إحنا نقول برضو أنا بذكر في أنه هو دين الحق. في شبهات وبيان. العايز يستفيد فيها ممكن كذا يدخل كذا يكتب في على موقع شبهات وبيان كذا يجيب لك يتوبي لك كذا موقع شبهات وبيان. وتبشوفي كده أقوال علماء الغرب الذين دخلوا الإسلام كلهم رؤساء رأساء مش شرطة يعني لا لكن رؤساء رأساء أقسام مش عارفين التشريح والما مش عارفين أجن أجناء اللي هم أتى بيتقرا القرآن وفيزيا كل العلوم سبحان الله العلم العلوم الدنيا ويني طار فيجا وكان وكان رؤوسا في العلم لما كانوا رؤوسا في العلم عارفون القرآن الآية دي اللي تتعلق بالعلم بتاع وقفة القرآن بالشكل ده اللي عايز يستفيد وعايز يعرف وعايز يرد على شبهات من يرد هذا الدين يبدأ يفتح ويشوف باستبع كل أنا مردش بقول لك لأنه كلها صور للعلماء إيه وكلها صور علماء الغرب وهم عادي يشهدوا أن هذا الطريق الحق ولنتوا أني أجيبها بس لو لو أننا أجبنا غطنا والشغن وجبهم وكذا طيب لكن هو ملخص يا بنات أن هذا الدين هو الحق عشان تطمئيني تعرفي أن أنت في نعمة بيرة جدا وين ربنا من عليك بنعمه لابد انتي دايما في حمد لله ولا ولو لم تكن النعمه التي الله هذه في الاختراعات الاخرى ولكنها الاخرى لكن ان من من ابوين مسلمين ان انتي بتصحي كل يوم لا الله محمد رسول الله إن تصحي كل يوم تقولي اللهم لك الحمد يا رب ما ادخلت ورضا وصالح في مسجد كنت كنت اقرا قصه رجل ولم لم يدخل الإسلام بعد كان طفل يقول كنت انا العب مع اصدقائي وكنا بنقدر نلعب مع بعض كوره مثلا ونكون امام المسجد فيدخل الابناء المسجد هو ما كانش يادين بالاسلام فيدخل الصغار معي المسجد يشربوا واسمعوا صرايصهم مع الكبار وانا خارج المسجد ماروحش فيكون كنت أتمنى لماذا لم أكن فطرة الطفل الصغير الصحيحة بذلك أولادنا الصغار دولوا وعلمناهم لو سبحان الله نمينا هذه الفطرة الصحيحة لا طاب لهذا الولد هذا الدين تعلم يقولوا فكنت أرى أصدقائي في اللعب يدخلوا إلى المسجد للصلاة كنت أغار لماذا لم أكن مسلم وكنت أحب أن أكون مسلم وتمنيت أن يقول لي تعالى معنا دخل معنا الرجل وأسمعنا صغير معنا لكنه كان لعيب بس حتى طلع راع وكبر وبدأ يبحث هو بنفسه طب ليه يعني سبحان الله طب الناس دول وصبة بالإسلام كذا ليه الناس دول بيحبوا الإسلام بالشكل ذا ليه أصحابي كانوا معايا الصغيرين دول ليه يعني المزار زرتمش الأيام ليه يزداد منهم القرب من الله قربا ليه الله هذه شباب المسلمين فيقول فالتلات اقر في الإسلام زي بالضبط ما شفت العلماء كده امبارح وانا قاعده شفت كل عالم منهم علم اجن علم تشريح علم فيزياء علم سجولوجيا علم معرفش إيه وجايه صورتهم وهو يشهد أن هذا القرآن حق مجيب الايه اللي اكتشف ان هذا القرآن حق اجملت لكم يا حبان ان هذا الدين حق عشان حد يناقشني ان في بعض الناس للاسف اسلام لكن هو إسلام إيه ظاهر وكأن الإسلام بالنسبة له حاجة يعني هذا كذا ذي بالضبط قلت اسمه إيه فلان أو مسلم لكنه لا يعرف عن جمال الإسلام شيء ولا يتميز في بحلاوة الإسلام لذلك نقول كيف تعرف كيف تعلم أن الإسلام هو الحق؟ هو لما يعرف الإسلام أسمه؟ أيوه الله اللي هو ال اكتبى كيف نعرف أن الإسلام هو الحق؟ لانه لك كده الجواب مختصرا على موقع شبهات ان المسلمين هو الدليل الأول المسلمين الدليل المسلمين المسلمون يعبدون الخالق وليس المخلوق. المسلمين هو مين؟ هو المسلمين بتخلي ما المسلمين من حد. ما المسلمين هو من هو بتقولي هو ما هو المسلمين من المسلمين هو ما هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو المسلمين هو انا ما اخافش انا ما ابو الا ذي خلقني انا ما اسال اللي عني البلاء إلا ذي الناس لا تساليهم شيء لكن الحمد لله ان الذي بينك وبين الذي خلقك لا يوجد واسطه انت انت اتصلي مباشره ده دينك دين ما فيش بينك وبين الله وصليك ديني اقربك من الحق من الملك اسجدي واقتربي اسالي وتضرعي تسألي خوفي واعلمي أن الذي تسالي خوفي يسمع كل اللي في يعطيك كل سؤلك ولا يكون على ذنب ولا ينقص من ملك ربي شيئا إلا كما تأخذ الايه الايه من الايه 2 اللي ان لو دخلت كده في بحر تأخذ منه ايه لو حافظتي الا هتاخذ من الميه ايه او عصوريه هي يعطيك او او يقف على شرطك ونقطط مياه بالايه المحيط وأنت إذا أعتقد ربي كل ما تكمني لن ينقص من ممكن شيء عشان كذا يحبين إحنا نك الحمد على نعمة الإسلام الله ما يك الحمد والله نحن لا نقدرها نحن نسي إلى نعم هذه النعم إننا ما بنزاع منها لا نتخلق بخلق الإسلام الحقيقي ولذلك نقول الأمر الأول ليس هناك دين يعب يعبد فيه الخالق وحده إلا دين الإسلامين. لأول دي شيء في القول الدليل. الدليل أود، ولدائه ليس له شريك، ليس له شريك في ملكه. الدليل الثاني، وغيره يعبر يعبر بثمنه يعبر مشاقه وكذا ويعبر بقى ويعبر كذا ولا يملك إيه نفعا ولا ضرر ولا موتا ولا حياته ولا مشوار. الدليل الثاني أحبائي، عدم استطاعة البشر أن يأتوا. بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم ببعض ظهيرة، بعض نحن على كم قرن هذا القرآن؟ كم قرن هذا القرآن؟ سبحان رضي العرش العظيم، لا يملك أحد أن يأتوا بصوره من مثل، ولا بعشر صور، ولا بآية، ولا يستطيع أن يأتوا سبحان الله، ولذلك ومر عليه كذا، ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى بكل بهذا القرآن كل البشر أن يأتبث هذا القرآن إن كانوا صادقين في الدعم أنه لو كان من عند ضي الله نوارده نوارده كثيرة كل ما تقرأ في القرآن أفلا يتدفرون القرآن؟ أم على قلوب أكفاره؟ هم ليس يتدفرون القرآن هم ليس يتدفرون القرآن ولذلك فلم يستطيع أن يأتبثي ولم يستطيع أن يأتب بصورة من لا صورة ولا عشرة ويقم يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة البقرة في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على الله فأتوا ودعوا الشهدات من الله إن فؤمن قلصة فإن لم تقعوا ألا الله فأتوا من الله وعدا وبشر الذين عن الصالحات كفه من الضشرة يا آنا من آنات بالله وعموا الصالحات الدنيا لزوالي الدنيا منتهيه الدنيا لم تطيل لأحد ولم تطول لأحد ولم تمد حاذب في الدنيا إلى أن تقوم الساعة لا لكل منا اجل إذا جاء أجابه لا يستأشرون الساعة ولا يستطيعون أعمار أم. امتي بين كم وكم؟ <تصفيق> يعني يوم الزوج أو يوم الزوج أو يوم الزوج أو أو ستين لا إلى أرض الأمر نقول يا هذا هو دليل الثاني القرآن يحدد القرآن بأعجاز وبعجازي وبيان وطبعاً لو أنت كلف القرآن وأعجاز وبيان كذا الوقت النقط ولا يلتمي المقال. النقطة أثا الثالثة وهي القرآن لا يحتوي على تناقضات واختلافات. القرآن لا يحتوي على تناقضات واختلافات. كل الكتب لا تزال محرفة إلا القرآن الكريم. كما قال ربي سبحانه وتعالى لا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عنده غير الله يتواجد فيه لا أمريكي. لو كان من عنده غير الله وكان واحد عنده فكر وعنده مخبه وكان رزين هو بيقولوا كده ايه تعالوا ننصد القرآن وطلع الأخطاء فيه بعض الناس الجاهلين بكتاب الله أنهم عنده ما ان تقع ما أن يقع يده على كتاب الله إلا يدخل كتاب الله الإسلام احنا الوسيلة للدخول الإسلام القرآن الوسيلة لمن تريد أن يدخل القرآن تطرأ كتاب الله عز وجل وكما قال ربي سبحانه وتعالى لو وجدوا في هذا أفل تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه قرآن ولذلك بداية توبة العبد كل الإنسان عايز يتوب يعود إلى الله عز وجل ليفهم ويسعد ويرتقي ويبقى كده إنسان يسمى كيف تكتب من أغلى من أي شيء أخ عايز أقول لك كل العبادة لأن كل العبادة القرآن أعديك كل العبادات هي أعديك للصدق وهي أعديك للمناجاة وهي للتوحيد وهي لكل لأن القرآن تقيم فيه كل ما تورى بسم الله ونعمه كل كل ما, كل ما يأتي بعد القرآن كنا تجدي موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى ولأن القرآن خالي من أي قصور أو أي خطأ أو أي تناقض ما فيش فيه قصور أبداً فيش يوجد تناقض أبداً ولذلك نقول هذا هو في عجال كل يوم الثاني يتكلمون العلماء في عجلز القرآن ويقولون لكم لذلك كده صور العلماء الأجالب مش المصريين وحاطين صورهم وعدين يتحدوا أو يقولوا لا فعلاً هذا القرآن هذا هو دا الحق دا احنا عرفنا بالآية هذه عرفنا أن ذلك الحق الكافر عرف أن القرآن حق والمسلم لم يطبقان بوليسة القرآن اللهم افتح كلها كده يا رب العالمين ولذلك نقول كل التشريعات والأنظمة التي وضعتها البشر في جميع العصور تجدها يرجعوا تانية طرقو يرجعوا إنهم يأخذوا من أين من القرآن شوفي مش عارفه ايه ال... يرجعوا مثل الطلاق يرجعوا تاني من أين للقرآن حريمات رجعوا تاني تحريم يا رب سبحانه ال المحرمات يرجعوا تاني إن الأم... يعني يرجعوا تاني في يوم من الايام إنه لا يوجد إلا كتاب الله دستور دستور كل الناس نقول الدليل الرابع يحب يحبق الأعجاز القرآن العلمي حقائق علمية لة جدا جدا في القرآن جدا بديك إذا بتعرفي كدة بقى سبحان الله بعض الحقائق العلمية في القرآن واللي بقى يعني بيتكلم فيها للذوقين بيتكلم فيها الناس العصريين بيقولوا عليها إيه الأعجاز العلمي في القرآن الأعجاز العلمي في قول ربي مثلا إيه مرج البحرين يلتقيان بينهم لا بعيات كانت من كان اقتلوا يروحوا بقى عشان, يم.. عشان برد يطلعوا حاجة في القرآن يوم يذهبوا للبحر المالح والبحر الحلو، ويقضوا بحثوا المكان اللي بينهم ده فعلاً في برضه، فعلاً في حاجس لو وقفت على هذا المكان اتأمنت حتى بين البحر المالحين وبرد برد حتى بين البحر المالحين سبحانه البحرين دليل سمك ودليل سمك دليل مش عارف كثافة ودليل كثافة بليكائنات فيرشي بليكائنات يا سبحان الله واما منطق لو عملنا بالـ بالـ بالـ بالفيزياء ولا الحاجات العلوم اللي احنا كنا من بنعملها ونحط نظريت الاواني المستطره كلها ونحط حبر كده ولون ازرق مع الميه وبعدين بعدينا تطلع تنظيم ما اختاروش ليه من الذي يعطيهم الامر من, من, من ايال انها وسطه بينهما رزقه لا حتى علماء الفلك لما تدري درسنا من ضمن عجائز علم القرآن لما يتكلم عن الشمس الشمس ينبع لها تدل على القمر ولا لا يدل على أمر وكله طبعا وبعد كذا العلماء يقولون كهلا في مدار واحد في مدار واحد مش ممكن ذا يدخل المدار ولا ممكن ذا يدخل عالم ذا وكثير تقدر تقرأ سبحانك ما عبدناك عبناك حقاً سبحانك ربي ما عبناك حق عبادك سبحانك ربي ما شكرناك حق شكرك سبحانك ربي أعطيتنا ولم يقوم العدد شكر الله سبحانه وتعالى الحافظ أن الدليل الخامس الإسبائي أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا نعرض كلمته في السيرة كانوا يركعوا نعم عارفتيها من الحمد طيب أن الدين الخامس الإسلام هو أسرع الأديان انتصارا في العالم. ليه؟ لأن سبحان الله نشوفه الأمة الإسلامية كانت أقوى وأكثر الأمم تقدما وحضرا على وجه الأرض. لما تيجي تقرأ السيرة، كل يوم لما تقرأ السيرة ونشوف الأمة مكنة بناءة، ونشوفنا إيه هذا المجائ والقوة والأذين الإسلامية أذاح العامة عن كل الناس. فكل يوم السيرة لما كنا نقول، دول كانوا شكلهم إيه، دول كانوا شكلهم إيه، دول كان فيهم جهل إيه، دول كان فيهم أمور سيئة جدا، وجاء الإسلام ينظف. وننظف السلوك وننظف الخلق وننظف الارض وننظف ولا ظلم ولا سوء ولا فحشاء ولا زنا ولا ربا ولا امور محرمه جاء الاسلام علشان يكون ثم بيكون الاسلام اقوى واكثر الامم تقدما وحضاره اينا نظن نحن الوقت لما ناخرنا وابتدينا نتقهقر إلا كان بسبب وعدنا عن الاسلام فعلا بس مش الاسلام اننا الاسلام مش شعرات الاسلام تطبيق في القلوب قلبك ولسانك وجوارحك تشهد بالاسلام وتعمل بيه الاسلام صدق الاسلام حصن عامله مع الله مع الخلق مش يقول انا مسلم اروح على بيت فلان ويسرق مش يقول انا مسلم اروح اسرق عربيه فلان يقول انا مسلم ما يصليش مش يقول انا مسلم ما يستحيش ما تقولش ان انا مسلمه وبعد كده بتعمل عمايل سبحان الله العلي اليم الذل الجليل ما تقولش انا بنت مسلمه وتنفع المال الله على الرجال الاسلام يعني حبائي خلق يدعو لكل خلق حسن وينقل كل خير جميل ساد الاسلام بذلك كان اقوى واكثر من و وحضارا على وجه الارض لقرون عديدة وذلك حين كان المسلمون متمسكون بدينهم اللهم نزلطنا ذلك ولذلك نقول بيد أن المسلمين اقتله واضحك دهوار لما تدهوروا بعد ان اكتعدوا عن الدين والآن معظم الدول الإسلامية بين فقط من أفقر البلاد لماذا؟ ده حين انتوا كتبين سألتهم عن الدين سألتهم الدين السماء بتصلي زي ما يعرفش يصلي ازاي والله مسلم لا يعرف ان والله يا أحبائي والله إشنا في الحج ساعات ناس بتبقى في الحج. والله ما تظن أن الحج يكون لبيت الله؟ الحج الحج للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن الحج يعني تقنعها يا بنت الحج البدة بيت الله الحرب لا. ما إحنا حدينا خلاص عند الرسول. طبعا. يعني جهدي شديد جداً. ما ننسى يمر نفس الله من أسلاج ولذلك أصبحنا لأيه. معظم المسلمين لما يكونوا مال أو أي وسيلة لنصر الدين وعلى وعلى ذلك هناك كثير من الحروب الدول. والدعيات المعادية للإسلام حملت منظمة لبعض الإسلام أو الناس عن هذا الدين نسأل الله سبحانه وتعالى من كل ذلك الأبيض الله لنا العفو العظيم ما إذا ملخصت جبت جرت الوقت هذا بالنسبة للصام الدليل السادس الإسلام يضمن كل مشكلة في حياتك كل مشكلة في حياتك حلها إنسان ضامنك ثواد أمك في ربه إذا أردت تأخذ حقك خليه إذا ما أردت قريبت... ما تأخذ حقك ما شاء في الدنيا بس ما تخفيش بكرة تخديم في الآخرة لو ظلمك إنسان ما تظنيش ان انت خلاص المظلمة ضاعت. المظلمة لا تضيع عند رب العالمين بالعكس والذكر أحسنتي عندما نقول اي شيء زوائق ربناس افتلاك دي او ما حرمت منه تقول يا رب وما زويته عني في الدنيا فاجعله يزخرا عندك عن في الآخرة يا رب الشيء اللي ما خدته في الدنيا ادخل لي عندك واللي لك علم في الآخرة هو مان. الله الذي ليس كذلك يستغفر نقول سبحان الله الدليل الثاني على صدقه البشاره ان هو البشارات محمد صلى الله عليه وسلم كتب السكوت بالسرقه كتبهم يا جماعه كانت جايه باسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نتكلم عن الإسلام يضمن حلول المشاكل المشاكل العالم زي العنصرية كان بيقول لنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دل إيه؟, إيه؟ لا <تصفيق> أبو سوّى سوّى, أبو سوى. أبو أبو سوى. أبو أبو أبو آه لنا تتسابق على الطراف بالانساب والأئم ولكنك تسبق بالأئم بالأعمال أعمال. على الطراف ما تقوليش بنت فلان اللي عندها كذا وكذا هي تسبق لا أعمالي من بطل أعمال. بيه ايه؟ من أبطى بيه إيه خلني أسرع بيه ما تفتكرش ناس بجمينتي بنت فلانة وفلانة تسرع على الطراف وفلانة اللي كانت أقل من ذلك ما لهم وكذا أبدا لا تذكروا فلغا عنصرية كل الناس سواء عند الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله يستوي الأعجمي والعربي والحبشي وكل وأكرمكم عند الله الكرم والمكان عند الله بتقوى وليست في بما تملكين النقطة الأخرى عالج العالم الأمور أو المشاكل الخطيرة المهلكة زي المان الخمور المان الكخلات حول ورقوة إلا بالله إدمان الإنسان أن يكون الإنسان مدمن بهذه المسكرات فحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقال، ولا تلقوا بأيديكم اللقين. اه وحرم ربي سبحانه وتعالى في كتابه خلاص كما جاء وحرم ربي سبحانه وتعالى الاختصاب أو الاحتبال عشان ننظف المجتمع من كل ذلك كل هذه المشاكل التي يعاني منها العالم هي رجعت بالبعد عن الإسلام الحاجات دي كلها موجودة الآن، وما يحدث من الحوادث ما ظهر منها وما رضى، والأمراض التي نعلم أو نعرف، اللي كنا دلوقتي عنها زي أمراض الديدس والأمراض الناس الله يعافى والعافية التي نهى عنها ربي سبحانه وتعالى في بطرة في, في الكتاب الكريم بإيد دحرم الإيد، قوم وتحرم الزنا وتحريم كذا وكذا، والأطفال غير الشرعيين، واحد يسأل سبحانه الله ممكن عم تزر مثلاً عم تزر غير الشرعي واخده وتبناه وكذا لا يجوز. للتحدى احساسك من هذا القطل كل مرة وانت وقفت تستظريه وهو غير شرعي هجعل قلبك لا يمين إلى هذا الأمر ناس الله لنا العفو والعافية من الأطلاب الأصوال محرم وحرم الإسلام أيضا كل ذلك مشاكل للكنا في ظهرت في المجتمعات ربنا سبحانه وتعالى حرمها في ذلك الدين إذا ما يدعو ذلك الدين إلا الفضيله الدليل السبع كما ذكرنا البشرات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من أراد كل هذه المواضيع محصلة تقصير أكثر يعني ه تقطع الإشلاء أن الإسلام الحق، الجواب مفصلا في موقع شبهات وبيانات. بكل ما جاء العلماء، وشاهد العلماء، وقال العلماء حتى شبهات وبيانات. في السؤال هل الإسلام جيد حق؟ نرجع مرة ثانية حبال لتفسير حياة الله سبحانه وتعالى، حتى لو أكملنا على ذلك الأمر، الذين يتنزون الذهب والفضة، والذين يتنزون الذهب والفضة. ولا ينفقونه في سبيل الله شوفي في هذا الأرض قال الله سبحانه وتعالى ما يصل نقول سبحان الله يعني أمر الكنز بعض الناس بتظهر في من الفقر ثم تكنز تكنز مال تكنز ذهب تكنز فضة لكن هنا نقطة هامة إذا اتدخر الإنسان لنفسه أو لأولاده شيئا لكنه اخرج زكاه ماله ليس في ذلك الأمر لم يسمى ذلك كنز لكن الكنز انك تدخلي مال او تدخل ذهب واحده مثلا حطت ذهب شيلاه ووضعته مكان معين ولم تتزين به وسايباه الايام يوم تحتاجها تبيعه يبقى ده مال بس مال في صوره ايه ذهب <تصفيق> ده ده كنز لكن هنا سؤال هل هذا الكنز او هذا المال بتدفعي زكاه ماله اذا دفعتي زكاه ماله ليس عليك شيء مهما بلق صابك. ما لا يجب تزكيته. أما إن لم تزكيه أصبح الذي تمتلكيه من الذهب والفضة كنز، ويحمى عليها فام. لب في قيل يوم يحمى عليها في نار جهنم ذكوا بها إيه؟ وصف ربي سبحانه وتعالى. وبدأ الأول بالإيه؟ بالجحيم. ثم؟ جاهر. ثم والله سبحان الله يقول يقول اهل العلم ان هذه الحاله عندما ياتي الفقير الى الغني فيدير له وجهه مع انه عنده مال وبعدين يديله جنبه وبعدين يديله ظهره فيعذب بهذا الامر والجزاء من جنس العمل طيب خيله في الامر ذا كان بيتكلم عن اليهود والنصارى لانه كان بيتكلم عن احبار اه قيله هي عامه في كل من أنزل عليهم ربي سبحانه وتعالى كتاب يعني هي كافة كل من الناس كل من يكنز ذهب وفضة ولا يؤدي زكاة ماله يأتي يوم القيامة أعظم ما يمكن سبحان رب العرش العظيم لو كان يكنز الذهب والفضة داعدي مال يعظم هنقولها نقرأ دلوقتي الترسير وقال علماء يعظم جثله ويوضع يحمى على هذا المال في النار ويوضع هذا المال على جسد يعني عضوا الجسد يعني كان الجسد ايه يعرض في النخ بضغط في دماعه ثم يوضع هذا المال محميا على هذا الجسد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نقول وذلك احرى بعض داوود والحاكم وشيبه وغيرهم عن ان عباد قال لما نذرت هذه الايه ولدين يحزون الدم والسده كبر على المسلمين ذلك كبر مساله حتى بعد كده راحوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ينظر احد منا ألا يبقى الوالده مالا بعده يعني إزاي ما إن منسفش لأولادنا مال؟ يعني هم افتكروا إن أي مال الإنسان بيسيبه ممكن هيعذب بيه فقال عمر أنا أفرد عنكم يعني أنا أقول لكم الخبر اليقين فذهباً فانطلقاً وتبعوه ثوباً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إنهم قد كبروا على أصحابك هذه الآية إزاي لو حو... لو ش... لو دخلوا مال ممكن هيعذبوا أو... أولادهم إزاي يعذبوا ذلك المال؟ فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا لو بهذا المال. هذا الملد لا، هذا الملد الذي ادخلتو لولادكم أو نفسكم ليس فيه شيء لكن الزكاة هي طهارة ذلك وإنما فرضت المواليد عن أموال تبقى بعدكم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، لا يوجد شيء وهي المواليد زي في صورة النساء مهذا المال إذا أنت هتسيب الولادة؟ فلا فيش شيء أبداً إنك حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في في, في هذا الأمر، فألوا أن تترك أولادك أغنياء أفضل أن تتركهم إيه؟ إذا سولوا بالعكس يدلوا على المال لو عندك قدر على ذلك أفضل من إن تتركوا أولادك إيه؟ وأقربك نعم. فكبر عمر لما سمع الكلام هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عمر رضي الله عنه يعني من فرض صلواتنا. يعني أن المال الذي أقريج الزكاة ماله ليس بكامل أي إنسان عنده مدوط الزكاة ماله ليس بكامل يوم رحمة عليه في نار جهنة مفرطة بها الآية يوم رحمة عليه في نار جهنة أن يدخل النار فينقض عليه أي عاد تتولع الكلوم الذين الله لنا مع فيها فتحرق بها إيه؟ الجباه والجنوب, والجنوب والظهور في يوم القيامة كلنا أبواء أبو بردت مرة ثانياً وعيدت التحم عليها ناغنا في, في, في سبحان في يوم كان مخضروه خمسين ألف سنة يفضل يتعذب بهذا العزم والله من الله ويقول لهم توضيخاً هذا ما كنزلتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ايه تتنظروا اينا من حقوق الله اما اذا كان مالك تقريج اذا, مالك, إذا مالك وتعطي الفقير وتنظري الى حاله وتتلمسي احوال الناس الفقراء والمحتاجين في رحمة على غيرك المحتاج والمسكين والذي سبحان الله لك حق عليه يبقى ليس في ذلك كنز الطلبة تؤدي حقنا أمر ربي سبحانه وتعالى لكن ما عايب أقول لكم لو في إنسان يكنز مال وعنده أولاد ما ينفقش عليهم ما هو زي ما يكنز بزرط واحد عنده مال لكن باستغفر يأكل ولاده واحد عنده مال لكن بخير واحد عنده مال وشحيح يبقى عنده المال مندخل وكذا لحوله ورقواته إلا بالله ويستقوم عنده سعر يعني ممكن يوفر لاولاده مثلا سياره توصلهم او لزوجته لكن يستقصى فيهم هذه المساله لسه جت واحده امبارح في هذا الامر حتى الطعام حتى كنت سبحان الله والله احبائي كنت اذكر امراه كانت تسال تقول ياتي بالطعام وين كل وحده وانا انظر لا اخو <تصفيق> <مش عارفة تصفيق> انا لله وانا اليه راجعون يعني دي ايدك ما, ما هذا الشعور يا لو عندك جنبك دلوقتي جنبك اي حيوان وانت بتاكلي وهيمص الاكل اللي انت بتاكلي منه لا يمكن هتقوي ان انت ما قطعه من طعامك ايوه اذا كان حيوان فاكر ربنا عاشر قال في كلمه ده دخلت الجنه في كلمه ودخلت امراه بغي في ايه لذلك نقول أحبائي لو نفهم القرآن هتطيب الحياة وتطيب المعاشرة وتطيب المعاملات ذلك نقول عشوف ابن مسعود قال إنه لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهم ولكن خلي بالك يعني لك لما يتحنوا في النار مش هتحطوا فوق بعض يتتخن وتحطوا فوق بعض لا يقول عبد الله ابن مسعود ولكن يوسع جلد صاحب المال يكبر يدخم يعني حتى يوضع كل دينار وكل ظلم في موضع على حدة وهو محمي هذا صحابي جليل هذا صحابي جليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أردنا أن يسمع القرآن ما هو؟ رد رد, رد لا وسئل البطر البراء مما خص زباه والذنوب وعنه بالكيف قال لأن المني صاحبه كان إذا رأى الفقير اعمل ايه لها وجهه وذم بين عينيه راح نكلمه والله ظهر كشر وكسر قالوا بقى واحد فقير يروح مكشر وراح فبسبب هذا الأمر يخون نفسه والله لا نعبد لان الغني صح وكان بداء الفقير في انا اوله ذم بين عينيه والله ظهره واعرض عنه في يعني كشر وقال بعض في اهل الكتاب وقال اساومي عامه بكل الناس وقال ابو الله الاوفري رضي الله عنه وذكر الله في الايتين السابقين انحرف الانسان في ماله وذلك احد امرين ممكن يكون الانسان عنده مال يا حبيب لكن ممكن ينحرف في المال بأمرين ازاي يقول العلماء ان عنده ثقه في الباطن واحد رايح عامل حفل الجواز ابنه بنته معرفش فين وفين وفين, وفين والأكل اللي يجيله ما عرفش ازاي ويعين الناس ما عندهاش سقف يغطيه ما عندهاش باب حمام تقفله عليها يدوب سطارة كل الناس كده مع بعض الحش كده وناس كتير ويدوب عليهم سطارة تشتركوا الحمام ده يحصن الشيطان يحصن اشياء كثيرة جدا وحد تاني جايب الأكل ده كله ولو فكر العبد ولو فكر العبد لحظه انها يسال عن ذلك ولسه في ناس مش لاقيه تاكل في ناس يا احبائي اللحم متعرفوهاش الا لو جرى رمضان والناس ناس ترى تصدق اللحم باللحم دي مش ممكن الفرخه دي بالنسبه لهم تمثل كثير لو واحد الشركه تشتري رجلين فرخ عشان تاكل تبقى تقلد لاولادها كلمه فرخه ما ما تتورش إذا ما بيحصلش؟ بيحصل. وروحوا يسألوا، وروحوا يسألوا الناس اللي توع الفرقية وناس دول ده حال كثير من الناس. يسأل الغني عن أحواله في نفقاته الشديدة بهذا الشكل التي وبعدين يذهب فرح هذا فاحية من الجوع. ويأتي بالمعاصي التي يفضها الله، ويفضها ربنا. أشياء كثيرة جداً. مش لازم نعد بها. وإذا سبحان الله وتأتي فيها المعاصي والمنكرات ماذا جدا نهى عنها الإسلام ولذلك نقول سبحان الله عشرين يقول ربي أو يأمر ربي بشيء شيء ويفعل المسلم في ماله ويظن أن ذلك المال والمال هو ملكه والمال ملك ماذا سبحان الله ولذلك شيء ما في الباطل الذي لا يدعي له نفع بل لا يلام منه إلا الضرر المحرم في أخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة اللازج والتُكمسها في حاجات كثيرة جدا في المعاصي يعني. وإما يمسك ماله عن أخراجه في الواجبات إما يقول له إخوذات مالك مكروش طب صدقة ما يطلعش طب في مسجد بيتبنى يطلع فيه جنيه دي مشكلة. طب هات مصطف حطه في مسجد لا لا البيت مش عارف إيه لما بعض الاسم وان يطل رب في الايام ان عند رسول عند 19 شهر في كتاب لا يوم خلق السماوات والارض منها 44 ذلك ديرو الايه القيل فتنضم فيه انفسكم وقاتل مشكينا اكثر كما كما اكثر وعلموا أن مع القران ان الله من المتقين رب يا رب ارزقنا غشيتك في السر والعرفه يا رب جعلنا من عبادك المتقين الذين غشرتهم بمحبتك يا رب اننا نعلم ان الله يحب المتقين فاللهم ارزقنا بحبك اللهم اننا نعلم ان المعيه من الله مع المتقين اللهم اعيته الخاصه بحبهم وكذا وكذا اللهم ارزقنا هذه المعيه الخاصه وهذه المحبه من الله عز وجل ذلك نقول سبحان الله يا حبيب يا قربي عباد الشهور في قضائي وقدر قدر ربي سبحانه وتعالى ايه نشر شهر إيه شوف الأشهر اللي احنا عرفنا في كتاب اللي يوم ايه خلق الصلاة العب من ربنا سبحانه وتعالى جعل الشهور نشر شهر بحكمه وبقدر سبحانه وتعالى قال ربي فيهم وأقرأ فيهم ايه ليل نهار وقدر أفقطها فسبحانه ربي العاشر عبير وقدر أفقط على الاثناشر شهر بتوع السنه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 اكثر بس الاكثر الاشهر الاشهر حان مردي فيهم الايه ولذلك يقول سنه تظنون فيهن انفسكم اليك يظنون انفسهم ايه معنى ان يظنون انفسهم يعني معنى كده بالنسبه في كل شهور لا قالك سنه تظنون المعاصيه في الشهور ال عشر كلها يقول ذلك ابن عباس مقصود انه يعود فلا تظنوا فيهن انفسكم اليعود على وبعدين والثاني فطاطدنوها بالمعاصي في الأربعة أشهر وغير قارف ال14 كما قال كتابك والثالث تطديم انفسكم في الاربع أشهر الحرام بإحلالها بعد تحريمها لان كانوا بيعملوا ايه يا بنات اجه له جاي لهم عايزين مدة يخطوا في الشهر ده يومي اديله يقولوا إحنا هاجيلنا عشان ينادوا بقى احنا اجلنا الشهر المحرم ده إيه؟ في الشهر الجاي خدنا والسلف الشهر ده يعني سبحان الله لما علشان كده رمضان علّ زيادة في العيّب، ولا زين تسير فايا والرّادع فلا تزيّم فيها فيها أنفسكم أيّ ما تطّ أيّ ما فيها قتال على وقمة. يوام طلب منهم حتى في هذه الأشهر إنما كرّت لهم رادوئين. فإن قيل فل فلما جعل بعض الشهور أعظم حرمة؟ يقول العلماء ليكون كفّوهم بعد كذا كأنه بالكناب دريم. زي رمضان. أقول للأنّام مبلغ رمضان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كان كان شعار على هذا كان دايما انا لما يجي الشهر ادخل الشهر ده ما بقعدش الشهر ده أقول بقول ثلاثة أش اشهر الثلاث الاشهر انا دخلت الوقت الجمادي الاول للسريه الجمادي العاشره سريه ذلك خلاص عملنا ايه بنعمل ايه اللي عندها قران تثبتيته جاي القران هناقف وتصطف الاقدام ماذا صنعتي؟ ماذا تصنعي؟ صنعت ايه في الشهور الماضيه اقبل رمضان مضى رمضان وأقبل رمضان خلاص رمضان مقبل على الابواب يطرق الابواب ضيف القادر القريب بإنه سبحانه وتعالى لكن نقول يا احبه اقرا أن يأتيك وأنتم في عارفين؟ في الدين وفي الجسد نقولي يا رب نقول يا احبه قيله ليكونوا كفهم عن المعاصي ذريعه الى استدامه الكف تدريب زي رمضان لانك لما تيجي تصومي في رمضان بتتعودي بتكف جواحك عن المعاصي بتعودي نفسك فيكون بعد ذلك هذا الليل للعبد على طاعة الله عزوجل في البيت وكذلك هذه الأشرف ليكون كفوا عن المعاصي كفر عن دليل على استدامة الكف غيرها بوضء نفسه على خرق المعصية وقوم ذلك مطلحة ملوث للعباد العباد يكف يقف عن المعصي ومعنى قول خلاصون فينا أنفسكم أي إياهن أنت ظن أن ما أن خلفتكم منا بالله يحبس منا شيء يدور الحق سبحانه لأن أنت تظلمين نفسك، لأن ربي سبحانه وتعالى غني عننا جميعا فأي معصية تكبها الإنسان هو ظلم لنفسه لأنه إيه يعني, يعني سبحان فكل ما يحدث من الظلم لنفسه لأنه أنت ظل نفسكم لا تضره أو غيرهم ولا تضروا الله إيه شيئاً، لأن ربي سبحانه وتعالى لن يتأثر بطاعتنا، ولا يتأثر رب سبحانه وتعالى بإيه بمعصية الخلق أبداً، فكل ذي إما يعود صالحنا وإما يعود إيه، إما تعود الطاعة لك وإما تعود المعصير عليك فانترحنا على المنهج الرباني لا يضر الله شيئا ولكن يضر العبد فكل ما أنزله الله من قيم فهو لصلاحنا لما تشوفي تشوف يعني ان الله إيه ولد ولكن ينرى الله يعني في الأمر هذا في سورة حج بنادي إنه في الهدي والدبح والهدنة جعلناها لكم من شعاء الله ويقول ربي لكم فيها إيه؟ فيها فيها خير مشكلة مش كده مش مش هتنفعوا ربي بهذا الامر ولن تضروا لكن يعود النفع والضر على من نعم ولكن لماذا اختص الحق سبحانه وتعالى الحمد لله ليه خص ربي سبحانه وتعالى شهرنا منها في يا زي قال لك بحساب اليوم غالبا الشمس باليوم والقمر بحساب الايه الشرق. هناك سبحان الله بعض العلماء يقول فيها في ملخص أقوال يمكنها أن بعض العلماء يقول ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوزع الفضل على كل الزمن، فضل على كل الأوقات، وأن ينصر على الناس أداء مناسكهم، وما يكلفهم ربي سبحانه وتعالى حسب ليش شهور الشمس، لكان معاذ الحج كل عام في اشهر السيف دائما، فتضرر بين الناس دائما عندهم ايه ده ملخص هذه الفقرة. جعل ربدي سبحانه وتعالى ذلك عشان تظهرون الأيام لبقى اللي, اللي كان عنده المرة دي، بشريك هيبقى عنده واللي كان عنده يبقى العدل كله على ايه؟ مرخب هذا العمر كما يقوله ايه؟ ولذلك هناك بلاد باردة إن ذهب الحد صيفا يتعرض لأخطار شديدة لأنه عنده ايه فكأنه ليس هناك عدل بين الذين عايشون في المناطق باردة والذين عايشون في المناطق حارة في أداء النصف فلو كان معادل حد هو الصيف دائما. فسوف يعدي الذين يعيشون في المناطق الحارة بسهولة بينما الذي يكون في المناطق الباردة <تصفيق> ولذلك ولتمام عدل ربي بين خاطئ نبي صبحانه قد أدار الأسرى القمرية سبسنة <تصفيق> الميلادية فلا يقتل حج أمدا في طقس واحد أنا فاكرة أننا ساعات كنا بنحج ونحن في برد شديد ونشتت ونحجيه سنة تانية ونحجيه عشان يتفيه عدم عشان كل لأنه عادل وكذلك يقول، وكذلك أيضا صوم رمضان. لو كان رمضان سعد كنا بنصوم رمضان يا بنات شرب شنّت شديد وخذين معنا وخذين معنا الشكر وخذين وبعدين كل شوية طول ما أنت عادب خلصتنا بالعشر الأعياد ما شاء الله قوي يوميا وكذا وتجدي خلصتنا بقى لو كنت ما شاء الله لقوته إلا بالله في ال. في في الحرم وأنتي قاعدة تروح حوالين الحرم كده في الشتاء سبحان الله نازل عليك ينهار ينهار صو احست النار مم لا بحر ولا ذلك نعم وتأتي الوعي النضر السريع زي ما حس سبحان زي كذي في فصل الشتاء شوف العار مرة تسوني في رمضان في الشتاء مرة تسوني على مدرسة مرة يكون الوقت ايه؟ كذي على النضر توصل خلاص الحمد لله والشكر زي ما احنا بنصوم كده في الشتاء دلوقتي ايه الايام اللي بنصومها في الشتاء بتبقى ايام ميسره وعشان كده بييسروا اللي في الشتاء دول ده سبحان الله كنعى وخلاص بياتي اذان المغرب وكذلك في رمضان ويتبادل ويشريف في الأيام وتزور, الايام وتزور الايام وتوزع هذه سبحان الله وكله مستوي اللهم لك الحمد يا رب العالمين ولن بالحساب انا تقويم الهلال يوم صعود الشمس بمقدار خليبه تقوم, تقوم بالحساب التقويم الهلال ينقص عن تقويم الشمس مقدار أحد عشر يوما وثلث يوما ويكون الفرق عاما كاملا كل ثلاث وثلاثين سنة سبحان الله أي أنه رمضان يأتي مرة في يناير ومرة في براير ومرة في نارس شايفين أيضا؟ شايفين القرآن؟ شايفين عظم الكتاب الله سبحانه وتعالى شايفين عظم العدل ربّي سبحانه وتعالى وبذلك تتكافأ الفرص المؤمنين جميعا فالذين يصمونا في الصيف المعروف يوم الطويل يصومون في يوم قريب في الشتاء الأيه القصير والذين يعانون من الصوم في حرارة الجو يصومون أيضاً في برد الشتاء وهكذا يدور رمضان والحج في شهور العام كله وبذلك يتم عظم ربي سبحانه وتعالى على العدل يقول ربي إنما النسيء زيارة في الكفر ماذا يعني النسيء زيارة في الكفر يقول ربي وضرب به الذين كفروا يحلون معانا والحرمون معانا بيواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زينا لهم ايه؟ سوء عملية والله لا يهد الأمر يا هو ايه؟ هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأسر الحرم وكان من جمله البدع الباطلة اللي كانوا بيعملوها يعني كده افهموا معنى المسيء يعني مكان من, من بدعهم ان المسيء ما كان فيه اهل جهليه يستعملونه في الاشهر الحرم بدعهم انهم لما يروح احتياجهم القتال في بعض الاوقات الاشهر الحرم راوا باراهم منفصله ان يحافظوا على عده الاشهر الحرم هم اربع شهور يخلوا المره, ده المرة الشهر ده حرم وياخذوا الشهر اللي جاي يخلوا يعني يبدلوا تبع راحتهم لو احتاجوا القتال في الوقت ده يقول احنا نخلي الشهر ده دلوقتي ايه مش حرام وهناخد مثلا الشهر نخلي مثلا ايه سفر بقى هو الشهر يعني يبدلوا في الاشهر حتى نعم ولذلك هذه من بدع سيقدمون ويجعلوا مكانه من اشهر الحل, الحل ما ارادوا ياخدوا مثلا سفر مكان ولا اي شهر ثاني ويرجعوا الشهر الحرم ده الى مش مهم ما بقت عندهم لا مش ماين الماين ما بيعملوا ما يعني سبحان الله ولذلك آل فيهم أن هذا زياره في الكفر والضلال ما فيه من المحاذير منها أنهم ابتدعوا من تلقاء القانفسم ربنا ما عملش ذلك ولا بكده بكل علمي أورثني لذلك أيضا فجعلوه منزل السرع لا ودين لأن هم ابتدعوا ذلك الأمر من القانفسم ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حرام والحرام هذه النقطة الثانية ومنها أنهم موهوا الله بزعمهم على عباده ويبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع في دين الله يبقى الشهر ده حرم عارفين المسلمين مش هيبقى فيه خداع رحمن قتلهم وقالوا ان اقضي على الامم الاخرى او اللي هيجيء عليهم يقولون لا خلاص نوينا ان نغير الشهر ده بدل ما نخليه حرم نوينا نقتلكم لانه احنا خلينا محلل عندهم ومنها ان العوائد المخالفه للشرع ما الاستغراب عليها يزول قبحها على النفوس وربما ظن انها عوائد حسنه يعني بمعنى لما تيجي تعملي معصيه نسأل الله لنا ولي ولكم العافيه وتتعود عليها خلاص هتألفيها ولذلك قيل الجوارح تألف الطعام يعني من بدري لما تشتري تالف الطعام او تعودي تعود نفسك على انك تمسكي ان تقولك ورد من القران تحفظ القران تقراي في كتاب الله تسبحي تستغفري تاليف تالفيها هي عباده لكن اصبحت عندك ايه ما تقدريش تستغني عنها بكام علاقه فعلا تستغني وكذلك المعاصي لما الجوارح بتقلق المعاصي تئلف المعاصي تئنس بالمعاصي ولما الجوارح بتئلف الطاعه تانس بالطاعه لما تئلف الطاعه وتحبيها تحسي انسك فيها ولربنا سبحانه وتعالى رضوان جوارح المعصيه تبقى خلاص المعصيه بالنسبه له ايه؟ واحد أستغفر الله العظيم، أحيانا مع إنسان انت بتسرق أنت تسرق يسأل، أنت تسرق ليه؟ أول ما كان يماذاك خلص أسرق، بس كده تعودت طب أنت بتعمل القبح ده ليه؟ أو الأمر السيء ده ليه؟ طيب أنت عملت في أنت ليه؟ ليه عملت في الراجل ده كده؟ أنت ماشي في الطريق وعملت ضربت الراجل ده أول، أو سفكت دم ده، ليه؟ والله انا عارف، أنا مش عارف، يعني ما كانش هناك هدف معين. بس بتعمل كده خلاص؟ الف معصير نسأ الله ربنا لا عفواً عافينا سيدنا العالمين ذلك نقول ولهذا قال ربي يضل به الذين كفروا يحيلونه معنا ويحيرونه معنا كما ذكرنا في التفسير أما الضلال فيتعدى الغير شوفي ال... يقول لك يضل بهذه مبني مبني مبني, مبني معنى ذلك أن هناك قوم يطلب الضلال الذين كفروا هذه مهمة الشيطان يظلهم الشيطان وما يقولون له ايه الناس والعياذ العياذ بالله ضلوا واضلوا, وأضلوا. فبيقول لك ان هناك بين الضلال والاضلال فالضلال في الذات والنفس آه. هو نفس الضلال والاضلال انه ضل ايه ضل غيره, غيره. غيره. فيتعدى الغيب فهناك ضال لا يكتفي في ضلال نفسي واحد واحد فاسق ما اكتفيش ان هو فاسق واحد عاصي ما اكتفيش ان هو عاصي لا يكن ياخد معاه الناس عشان يعصوا الله عز وجل عشان ما بأشكل معصيائي لوحدة نعم زين لهم سوء اعمالهم أي زينت زي لهم الشياطين اعمال السيئه فرأوها حسن لما تجي تسألي واحد عن المعصيائي الحوالي والأخوات الإله بالله بتسأل أمرأة في قضية قبيحة جدا جدا الشيطان يزين الإنسان أعمال قبيحه تسأل أمرأة مثلا في قفير في جريمة شديدة جدا جدا لماذا فعلت ذلك؟ صوت قليلة معروف كل الناس معروف معروفة إن الأمر ده قليلة لو فعلته معك تقول ما تكون شعر هي أليفة منفصل والز... والشيطان زين اللها... لها أليها ولي ما تكون شعر أسهل حاجة نقول ما تكون شعر مثلاً امرأة متزودة قضية كده امرأة متزودة وبعدين بعد كده تزودة رب الآخر متزودة وتزودة رب الساعي متزودة وتزودة رب الساعي فلما تلا الأمر يكشف لماذا فعلت ذلك؟ كذلك أمر هذا جريمة شديدة قلت لك أن تكون شارفة لا أكون واحد واثنين أو واحد رجب الشيء وتعالى يعني شوش بقول لك الأمر يعني ما أسهل أن يضل الشيطان الإنسان مجرد أن يرمي على لساني شيء بسيط لا أنا لا أكون شارفة أن هذا الأمر هو من الله كيف نقول الله لهذا القمر كافي تعرفوا لي يا أحبائي لأن ربنا أنك لا تهني من أحباب ولكن الله يزال لو منا الله عليك بالهدى اللهم لك الحمد. احمدي ربنا على هذه الفضل وعلى هذه الهداية وإيا ربي لفضلك عليك بير ليس من حول قوه منك ولكن الهداية أتت من فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول الذين مستضع بالكف والتكذيب في طلبهم ملئة بهذا لو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يعني تبصر الإنسانا تتسبق قلبه بالكفل والعياذ والله أو بالمعصية لو جدته لهم كل آية، لو قاعدته وقاعدته تقولي له القرآن وتعيد عليه القرآن وتعيد عليه القرآن، أوش سبحانك يا رب العالمين كلا بل رونا على القرآن القلب تتسبق بالمعصية، القلب تتسبق، القلب سوى ومش قادر يستوعب، مش قادر يدخل فيه نور الحق، اتعمى انها لا تعمل اصرار لكن تعمل ايه ولذلك نقول هذا سبحان الله يحب يقول لهم لو جاء كل ايه منهم منه لانهم مصرين على الكفر قد أخرجوا انفسهم من هدايه الله الحق سبحانه وتعالى لم يمنع عن هدايته احد ربنا بيبعت لنا كل الهدايه اللي هي جايه الايه الدلاله والارشاد والدلاله هدايه الكتب اللي نازله علينا بيبعد لكل بني ادم ربنا خلقه لن يطقنه ملك لكن سبحان الله يحب هم منعوها عن أنفسهم فضلوا لما منعوا بصول النور في كلوبهم ضلوا ولما ابتدوا منعوه عن غيرهم أضلوا ولذلك أخاروا أنفسهم مشيئة هداية الله لهم تركوا الهداية وهذا ينطبق فقط على هداية المعقولة ان ربنا هداية الارشاد جلناهم الإرشاد معهم يقولوا يا ابني صلي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول هو بقى يرد بقى على الله عز وجل لا يقول ايه؟ طب مش مصلي بقى هو بقى ي يقول لك هدات ال من ربنا هدايه الدلالة في كتاب الله لو جانا صلي لا مش هصلي أنا بحبش أصلي لا حول ولا قوة صدق على نفسي براعي الهداي نفس الله عفوا لا عفية وأما الدلالة هذه هدات الدلالة هي للمؤمن والكافر ذكرت لما تسأل هل هدايه الدلالة للمؤمن أم للكافر الاثنين ولذلك نقول وَذُلَّ الله وهنا فِي الْأَرْضِ الجميع على منهج يريه ربي آياته وآرايات ربي وتبلغ الرسائل للجميع تنزل عليهم من السماء والطريق الى يبين لهم رب طريق الصوت وطريق إيه؟ العذاب ثم فمن آمن بالله دخل في المشيئة هداية المعونة أول ما افتح قلبك لستهجلك المدل يفتح قلبك للإيمان في هداية المعونة فيعيده الله في الزنيا وعطيه الجنة في الآخرة وهي هداية بعد هداية الإرشاد لو لقى اثبات التوفيق الايه هدايه المعونه هدايه التالين ثلاثه النصره ثلاثه تفتيح سبل او فتح مفسح للسبل يتم كتاب الله تحب الطاعه تعبد قيام الليل تحب صحبه الاخيار تحب دروس مجالس العلم تحب كفرة الاستغفار يفتح لك الابواب يفتح لك الأبواب ولذلك اللهم زوجنا قلوب صاغية اليك يا يا العالمين ولذلك ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم <تصفيق> <تصفيق> <الفيرو>. <تصفيق> <تصفيق> <حيث> في في في سيريل لاثقات من رب هذه الايه احبائي تقال ربي سبحانه وتعالى يذكرنا ربي ان لا فعل الانسان ذلك في الجهاد ما ما كره العبد الجهاد الى حب الدنيا الشيء اللي يخلي رزق سبحان الله يا جماعه اللي بمكره او اللي يخلي الانسان عن الجهاد حب الدنيا فاكرين في قصة اللي هي في تبوك اللي ثلاثة اللي خلفه واللي هم اللي قاعد ينظر الى سبحان الله الى زوجته والظلال والشجر والثمر و... أبو, ابو أبو هايسمان أبو, حيثمن. أبو شوفوا سبحان الله خي... شوفوا من من من الذي غره في ذلك الدنيا بقوة. لو أكل الإنسان الدنيا حينسى صورة تماما ذلك يقول رب سبحانه وتعالى قوله يا الذين آمنوا ما لقمة ذاق لكم من شور انفروا هنا في هذه الآية ليه لما جلكم الأمر من الله سبحانه وتعالى في الحسن على خروج غزو التبوك الذي نحن منك هذه سورة, سورة, سورة التورة متعلقة بغزوة أبو فأقول ربي سبحانه وتعالى ليه لما رضينا أندر عليكم انفروا وخرجوا جهادا في سبيل الله النبي امر بذلك وحساكم على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة النوم وكان ذلك في زمن الذي بنسميه عشان كده سميت غزوه شديد حار وكذا شدة من الحر حين طبت شين وظلال قال يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوه الا لما كان النبي يخرج للغزوه ما كانش بيحدد كان بي يعني ما كانش بيجي يقول احنا كان بيعرف الا الغزوه دي الا اوضح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر فانظر وتعالى فكان هم الامر لما كان أمر حر شديد والطاب السماء تثقل مش عايزين يخرجوا ثق عليهم الامر ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فلما امرهم انهم يتاهبوا قاعدهم ثق عليهم الخروج وتتزاقروا فنمذت عند الرب ان الذين امنوا لك اذا حل لكم ايق قال رسول لهم انصروا يعني خروج يعني جهدوا في سبيل الله استرقلتم من الارض كلمه استرقلتم إلى الارض يعني انتم مساكنكم وعدتم وعادتم ما خرجتوش لجهاد في سبيل الله استقلتم الأرض فيها أقوان أي أقمتم بأرضكم استقلتم الأرض فيها أقوان أقمتم أحدها أي إلى الأقامة بأرضكم وطنكم الثاني إلى الأرض حين أخرج السياعين كأنكم ما يحبطوا تخرجوا ليه؟ يعني عايزين أنتم وتقيموا في أرضكم وأيه؟ وديعكم الثاني خرجت السمار فبقيتوا ثقال في خلوقكم أو يعني شد عليكم الأمر حين أخرجت الأرض من الثمر والزرع وقال في ذلك مجاز ظنوا الى ذلك ايام ادراك النخل ومحبة القعود في الظل لما كان الشجر بيطلع والظلال بتنزل في كان والثمر كانوا تحت الايه أو تحت الظل اه تحت الظل فبيقول لهم انتم قعدتوا في بيتو تقوموا من الارض عشان حب الظلال وقال الامر الثالث اطمئنتم الى الدنيا فسماها الدنيا ارضا وهذا قول تحكم بين ربي تعالى فرادينه للحياه الدنيا والاخره كان السمر اللي هي الأرض هي وتنائي يعرف منافع الدنيا بدل من ثواب الآخرة والفرق بين الرضا والإرادة أن الرضا لما مضى والإرادة المعيّة تريدون عرض الحياة الدنيا أنت عايزين اللي جاي عايزين السمر عايزين كذا خنا نتابع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلاً ذا القطاع هذا ودورنا نقول سبحان الله هل أثرت من ذات الدنيا الثانية على سعادة الآخرة هل أثرت الدنيا على بالآخرة ولا كانت الآخرة هي ما من بغى مننا. نقول هاء، نقول ما هاء، ما هذه الدنيا الذي نتمتع بها أو ما هذه الأشياء التي نتمتع بها الدنيا ولذينها المش مشوب بالمناضصات. كل ما تفرح شوية يجيك شيء ينقص عليك حياة. دي الدنيا دي الدنيا اللي نفرح بها جمال. دائما فيها مناضصات. ولذلك هنا نقول سبحان الله. وما مناضصات الدنيا وما في الدنيا ما هي في الدنيا إلا أشياء أنتهى فيها أما المتع جنة مع نور تتنعي شوية تتمتع شوية في الدنيا ويجيلك بعدها على طول ايه شيء يناقص حياتي ولذلك شوفوا روى الأمان أحمد ونسك المتنوذي عن ابن مسعوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة ما الدنيا كلها في الآخرة إلا كما يجعل إسلاه في هذا اليوم فينظر بما ترجع وأشار باستبدال يعني لو بصيت للدنيا كلها لو فتحت لك وخدت منها ما أخذ واحد أخذ منها قصور ومال وصحة ورافية وأولاد وزينة وكل المتاع اللي ممكن تسميه متاع المال والبنون أو غير ذلك كل اللي انت تخديه في الدنيا بالنسبة لنعمة الآخرة ومتاع الآخرة المفروض ان انت تعدي نفسك لي كأنك بتحط في فيه وطلعوا كده النبي صلى الله عليه وسلم هل خط حاجة من المياه؟ هذه الدنيا يحباء في الآخرة متاع وجره كما قال ردي ومتاعها قليل إِنَّا تنشروا يَعْجُمُكُمْ عَذَابٍ قَدِيمًا استبدأ قومنا بنياكم ولا تضرروا شيئا إلا تقروبوا تنفيروا بعذلك مع زمن في الدنيا والأخراف فأن عدم النفير أو الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب لو نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وتقاعسه عن الخروج <تصفيق> لأصبح لأ ذلك التقاعس عن الجهاد في سبيل الله وإعلاء كائدة الله سبحانه وتعالى من الذنوب المجيبة لأشد العذاب لأنها سبحان الله لأنه لماذا يا حباي؟ لأن عدم لأن أمر الله <تصفيق> أنه يقر بالطلما قال أمر من الله سبحانه وتعالى من يخلق جاهد عليهم السماء السماء نغطى ولأن الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الدين ولأن ترك الجهاد في سبيل الله ترك أمر كتبه ربي سبحانه وتعالى على المسلمين ولأن ال... لأن الله عز وجل يأمر عباده المسلمين بإعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله هي الأولى وكلمة الذين كفروا هي الثانية نقف عند هذا التفسير. ونيسك بقى في اللي هي هاتينهم المهدي لأن هم ما يدين المهدي في فكرين في الإيمان باليوم الآخر من شو من أركان الإيمان لما كنا درسنا أركان الإيمان إن شاء الله ندرس مرة من ثانية عشان نبيك كده على الناس بس نفشل من أول هنرجع تاني بس يعني إن شاء الله بإذن الله فحن تخطوهنا كامل إحنا قفنا عند اليوم الآخر حتى بناكم علامات العلامات الصغرى كنا نتكلم على علامات الكبرى وذكرنا في العلامات الكبرى اللي المهدي ما المهدي ولا الدجال دي وصلنا للصور نعم تشديد اللي هي طيب بالنسبة للعلامات الصغرى التي لم تقع بقى احنا هنا في علامات ايه وقعد. زيء العلامات الواقعة يا بنات. أختار الساعة وإن شاء الله القمر. تلد الآن ربتها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شقاق القمر. تطول الحفار وعاف البنيان كل دة علامة ما هي موجودة. تلاقي سبحان الله واحد ممكن جد الوقت عنده عناة ما شاء الله واضح للناس. وانتوا شايفين الأمر دلوقتي لم يأتي سبحان الله لم يأتي. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان حقا. نعم وقع سبحان الله مين ضمنها طفره الايه الهرج او الهرج الفتن القدر يكسر القدر حتى يسأل يسال الرجل ليه قتلت أخيك؟ نعرفش او أنا... نعم وقدر العلم والعلماء كل دي بصي ازاي كلهم سماي عالمات عالمات وقدر العلم لا نعم وكثرة الزلازل بصي تلاقي زلزال ما عرفش وزلزال فين وزلزال فين احنا كنا بنتكلم عن علامات الايمان اتكلمنا عن العلامات اللي هي علامات الصغرى اول علامات يوم القيامه هي الموت فاكرين خدنا الموت مش كان الموت كاننا فيه اول على اول قيامتنا الصغرى بدايتها كان الموت اذا مت العبد قامت قيامته انتهت خدتي مفاتحه صفحه عمل الصالحه هونا الصالحيه دوله ولذلك واقف ذكرناها لكم دلوقتي طب إيه بقى العلامات الكبرى او العلامات ما زيننا في العلامات الصغرى التي لم تقع بعد احنا هنا العلامات اللي وقعت العلامات ألا. الصغرى التي لم تقع بعد خروج المهدي من المهدي ده عشان بعض الشيعة بيقولوا فيه كلام بدع شديد هقول لكم على الكلام عشان تعرفوا الفرق بين قول اهل السنه و قول النبي صلى الله عليه وسلم النصوص المعرفة أو المعرفة بالنهدي ثبت في الصحيح أن الله تبارك وتعالى يبعد في آخر الزمان من علامات العلمات الصغرى خليفة يكون ذلك الخليفة حكما عدلا يني أمر هذه الأمة ويكون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من سلالة فاطمة خليباتنا يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابي اسم ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله, الله وقد وصفته الاحاديث بانه اجلى الجبهه يعني كانه وضيقه يعني اه واقنى الأنف يعني كانه ايه اه ربما ننسي كده ويملئ الارض وبعد ان يملئ الارض جورا يا رب لا ولا شيء نسأل الله يحب ان يرى يا رب القلب والله القلب يذني على احوال المسلمين والله القلب يذني على ضعف المسلمين يا رب يا رب سوف ربي أن تكون عونا لهم اللهم عونا لهم اللهم امننا جميعا ورفع عنا مقتك وعظرك عنا يا رب العالمين قومي يا احبائي في هذا الحديث يمنا الامر بعد أن كان عاد بعد أن كان مجنونا مزورا، الحقيقة الوردة فيها إن كما في مشكاة في المصابيح وفي غير الجامعة، هن عبد الله بن عبد يعقوب النبي صل الله عليه وسلم تذهب الدنيا حتى يمل العرب رجل من أهل بيته، يعني هو نهيه يسود فيهم يعني يوظف اسمه اسمه كما جاء في الرويات التمذية أو الدوام وفيران عبد الله قال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطالق أو لأطال لا الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواصل اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض خصطاً عد كما ملئت عبوراً كما جاء فيه محمد حمص أم سلمه سلمة دحريس إم المسهور ام سلمة رضي الله عنها دول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من عدرتي من نسلم من ولد فاطنة كما جاء فيه ابن داود وابن ناجا الحاكم وصححه في صحيح وجامل والحديث ما ذلنا فيه من العلامات الصغرى نقول النصوص المعبرة عن المقصود الواحد الثالث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح يصبح الله يصبح ربي به في في ليلة يصلح به الدنيا ربي سبحانه وتعالى كما جاء الله أحمد في الحجامة حديث الرابع لو لم يبقى من الله إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأه عدلا كما مي جورا كما جاء في الحديث رواه أحمد الحديث الخامس الذي مني ولا هو منه إيه أذر الجبل أقنا الأنت يمل الأرض قصا وعدلا كما مي جورا وظلما يملك سبع يعني يستمر سبع سنين رواه كل الحديث يؤكد أنه إيه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث بنصوص الوالدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأن الأرض جور وظل هتيبقى اكتر من كده يا رب ادروا يا رب ايه ده ويا حبايب كده واحنا في مجلس كده عين جميل كده وكلنا في ذكر الله انه يبدي الامر يا رب يا كل شيء بعد الصدق غنى وبعد الخوف امنا وبعد, وبعد سبحان الله وبعد العسر يسر وبعد الضعف قوة يا رب تنظرنا ياربي فرضبنة. ياربي فرضبنة. يا ربي ترزقنا يا ربي ترزقنا نقول سبحان الله الحزن فرح بعد الحزن فرح نقول يا حباي في هذا الحديث الثالث نقول النبي صلى الله عليه وسلم كما بكرت لهم حديث آخر حديث سابقا ونقول في هذا الحديث نفس ما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هنا يعني في لا تقوم الساعة تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج رجل من عترت أم أهل بيتي قص يام لا نقطا كما ملئ الدوره المظلم قد قال الحاكم في اثناء هذه الروايه صحيحا على شرط الشيخين هو الزهبي كل الحديث تؤكد انها ايه مش ممكن كده طيب وروى هذا الحديث يعني في برضه من طرق اخرى مرفوعا يخر متى انها دي يسقيه الله الغيث يعني ايه يعني تنزل مطر نعم وتخرج الأرض خيرها نباتها ويعطى المال صحاحا وتكسر الماشيه وتعظم الامه ويعيش تبعا او كما قال ثمان يعني سنين يعني وايضا في الصحيح الحاكم بهذه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في ان لو لم يقم الدنيا الا يوم لتو الله ذلك اليوم حتى بعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواظ اسم اسمي واسم اسمي يعني كل الحديث من كل الطرق كلها تؤكد تؤكد انها من بيت المطلب الثاني مع تبعة الحديث يقول الشيخ ابن الاحمد عليه حضرة رحمة الله عليه أمر النهدي معلوم مؤكد بأنش بعض الناس أن قريته أمر النهدي معلوم في العقيدة الصحيحة والأحاديث فيه مستفيدة بل متوتر يعني متوتر يعني إيه واحد وراء الثاني وأكثر بعض بعض متعارضة يعني بعض بعض لا وقد حاجه غير واحد من أهل العلم تواترها وتواترها المعنوي لكثرة الطرق واختباف المخارج وصحابته والوطن يعني كثر جدا من يعني ولذلك يقول فيها فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموجود بالايمان به أمر ثابت وخروجه بحق وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذريد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهذا الإمام الرحمان رحمه الله سبحانه وتعالى عليه بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل الظلم وينشر الله هذه لواء الخير على الأمة عدلا وهدايا وترفيقا وإرشادا وسع ومال وخير وكل شيء هنا خل بالك نقول بالنسبة لي قوم ابن قيم يؤكد هذا الأمر هذه الرأي هي رأي العلماء هي عقائد الفرق الإسلامية فيما خل بالديلة منة جدا عزيز وصل عقيز أهل السنة والجماعة لكل ما استقناه الأحاديث كل الأحاديث اللي تصدق بعضها لبعض وانها متوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا رب سيأتي على زمان وهيطول به ويفضل سبع أو سبعة حجج أو ثمان حاجة على السنين يقيم العدل وكذا والجور وتبقى الأرض فيها رخاء ومايل وكذا ويقوم بعض البعض الظلم عدلا وكذا هكذا علمنا النبي كل حديث الورد صح كذا. سوف نأكل بردو كل الكلام ده فمرضي هذا الأرض عقيدة الشيعة وهي العقيدة الثانية أقول العقيدة أهل السنة يقول الحديثة التي نرونها العقيدة عقيدة أهل الشيعة قالت إيه؟ الذين يقولون أنه ماله هو آخر أي متر الشيعة قالوا إيه؟ إنه آخر أي متر ان هو كلام ال الثاني ال ال ال ال ال عشر انتوا عارفين حاجه عندهم هما في تاعقريطهم حصلت حاجه اسمها الزيدية وحاجه اسمها الاثنا عشريه وحاجه الاثنا عشريه ومنها الاباضيه ومنها الدروس يعني فرق ونحل اللي درس اللي درس في العلوم الشرعيه هيكون درس المسائل دي الاثنا عشريه بتقول ايه بتقول ان هم عندهم المهدي واخر ائمته الإمام الثاني عشر سام كده يسمي ال 12 المدؤ محمد بن احد الحسن العسكري وهو عندهم من ولد الحسين بن علي لان ولد الحسن النبي صلى الله عليه وسلم اول قالوا ان من ولد ايه الحسن وهم يعتقدون أنه هم بقى فكرهم كده وهكذا درناه يعني هو داخل السرداب لسه جوه مستخلف في السرداب ونتساب مين في في سمر سمر دي بقى من زو أكثر من ألف مئة يعني عايش بقاله له ألف مئة وعمره خمس سنوات ويعتقدون أن حاضر في الأمصار كل بلاده لإنه هو ما برد الوقت وبعد نقول إحنا شفنا إحنا شفنا ها يعني يعني لو ما اللي يشوفه يقولوا أبلوه. ما أنا بقولك وأبلوه كذا. فالمشكلة إن لو أي واحد جاد عليهم أنا المهدي فهو أنت المهدي وإذا مو خلاص إن لله إن لله رجلا. فبقولك إيه دخل الترداد منذ أكثر من ألف مائة سنة كان عمره خمس سنوات وأعتقد أنه حاضر في الأسر رأبنا الأسر وهو المهدي الذي يعظمون عبده وكلامه هذا لن لنقم عليه باجيم ولا حجج ولا براءة ولا حديث النبي ولا عقل ولا ناقص. واحد عايش بقاله ألف ألف سنة هنبدأ وفي السرداد ما احتاجش يأكل ما اتخناقش في السرداد طيب وكلامهم هذا لناهم عليه دليل ولا بره وهو مخالف لسنة النبي وسنة الله في البشر ومخالف لمنطق الماء العقول ثم ما تداعي للغيبة إذا كان حيا لماذا تخرجش؟ لماذا احنا مليمين جره وظل؟ لماذا تجيش؟ لو كان هو بالدعاء انه لدعاء بطل طبعا يعني ولذلك نقول سبحان الله ما زلنا في بقية اللي هي السابقة إنه هذا لا يفيد فإذا كان حيا بل كان الواجب عليه أن يحرر وأنه من المعروف وأنه عمل مظهر استخب لي بعد الوقت وهو بيقول كمان إنه معا المسح بدافع قطمة وإن أو وإن مينقصوا ما رجع كم آية. تقرا آياتنا ثلاث مرات نعم طب عجبك يعني حاجات كده أسأل الله يهدى والدعاء الله يرضى عليك بنجملك ايه بقى ربنا يجملنا كلنا باتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هناك فرقة أخرى فرق يعني فرقه تقول أهل السنة فرقة اللي قالوا حديث النبي وفرقة تانية تقول لا ده من عندنا وهي كده وليس لهم الهما عشان متعطين مع الاغتاليه وكذا هو ابنه من سلالته وكذا وهو في استردابه دلوقتي دي فرقة الشيعة الفرقة الثالثة قالوا لا ده ولا ده مش موجود بالمرض كذبوا بيها وذلك قالوا هؤلاء أفراض من الذين ينسبون لأهل السنه ليس لهم باع طويل في تحقيق النصوص ما تأكدوش من نصوص الأحديث النبي الله عليه وسلم؟ فكذبوا بذلك الرد على منكذب الأحديث طب ما هل الأحديث هاي؟ أقول لها أحديث ايه؟ صحيحة ما كتبه كثير من العلماء كثير من العلماء زي الشيخ عبد الله بطيجيري ده في كتاب مجلد كبير بكتاب الاحتجاج بالأثر على مؤثر المهدي لا طبعا المهدي حقيقة اكدها أهل السنة والجماعة فرقة رابعة دي بقى الناس الحكام فرقة الحكام بعضهم مثلما نفسه المهدي يدعونه ادعوا فهم ادعوا بذلك الامر ادعوا بالمهدي ودعاء لهم اقوياء بعض الناس قالوا ان المهدي فعلا ده بيعدل وكذا وكذا وقالوا في رجال صالحون لقوا احدهم منهم بالمهدي لا على ان ذلك المهدي الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل تفاؤلا بان يكون من الأمة من الامه يعني او العمه اللي هو ايه يعني يحتدي بي على يديه كذا وبعض الذين ادعوا المهدي من حكام او دعوا لهم اقوهم يقال انهم فجر لانه مدعي شيء لم اعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف بالسنه ومن من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من من مدعي ذلك المرحب بعضاي الله من معين القداح ولي سنه 259 هجريه وتوفي سنه 322 وكان جده يهودي ما كل المصير يطلع من اليهود وكان جده يهودي يهوديا ينسب الى بلط ايه الملوسين. انتنب الظهور الركض بمئة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنين فتنة, فتنة, فتنة, فتنة قتل عثمان قرأت فيها يا بنات إن شاء الله بإذن الله عندما ننتهي السير عندما ندرس لكم بإذن الله إن شاء الله كل, كل أحد من سحر أقوافق رشيدين فتنة عثمان لما تيجي قرأي فتنة عثمان ويبكي قلب قبل عياته شوفي هذا الرجل الحميد الذي افتح منه من إكل إزاي تأمر عليه؟ إزاي تأمر بالشر؟ وكان أساس التأمر اللي هو بسبب اللي وع من إيه؟ كان يهودي. يهودي. برضو بداية الخطنة اللي وقَل اللي وقَلِب عليه الكلون وجمد إيه؟ وكان سبحان الله هذا الأمر. لث من من العراق ومن مصر وجمد معا كذا كلها قلبها عليه وحجاية المدينة ودخل المدينة علشان يقتل من يقتل من. وأساته برضو يحب. يهودنا يهودي نعم بذلك نقول هؤلاء هذا الرجل ادعى زور المكازمة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى نهر نهدي أبدا يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم واستفحى الأمره واستولى زريطه على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام واشتدت غربة الإسلام ومحناته ومسوط بهم وكانوا يدعون الألوهية ويزدعون أن الشريعة بطل وظاهر لا حول ولا قوة إلا بالله وهم ملوك اللي هم سموا نعم. أعداء كانوا أعداء للدين. تسلطوا بالرذ والانتساب كذمة أهل البيت وهم لا ينتبهون إلى أهل البيت في شيء أبداً بل سمي إنهم الوحيدين. كانوا أهم أحد لأنهم أنقروا شيء من أصل الدين فكانوا الوحيدين يعني. ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن طولد ولد سنة 485 وتوفي سنة 484 عبد كذاب النظالم. فكروني بالهو اللي كان داعي النبوي لهامين. نعم. وكان قد بعض ناندي المغروس كان. كان يعني كان في إيه طائرة من أصحاب القبور يعني يأمرهم بأخبار الناس أنه المهدي ثم يردم عليهم القبور في الليل وهم أحياء حتى لا يكشف أمرهم يجي الناس عايشين في القبور ويقول لهم بقى إن تطلع الناس من القبور قلوا للناس إن أنا إيه المهدي ويغطيهم بالليل بالنهار ويص يعني لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يولد الإنسان الدجت وكذا ما رضوان سبحانه وتعالى ونقول ومهدي فرق المدعو به وهم يزعمون ان المهدي ومحمد محمد بن الحنيفيه وانه حي بجبل في جبل كل واحد بيحط في مكانه في جبل الثمروده أنه بين اسدين وفي شدتين خليبات عشان يشتروا ولا الدائره دي يعني الاسدين بيحفظوه وعنده عينان ضاغطتان ليس الجنه ما شاء الله تجريان العرق ان العيد عارفين الضاغطتين واحده كده بره فزعموا انه دخل اليه ومعه أربعون من احبابه ولم يوقف لهم على خبر فقالوا هم احياء يرزقون وقلنا انهم يعود بعد الغيبة ومن الارض برد معدل وكذا وكذا ونقول سبحان رب العرش العظيم كل هؤلاء ادعوا الباطن فلما أسرعوا قول هؤلاء نقول فما أسرعوا قول هؤلاء وما أطلقهم يصدقون ما لم يقم عليه دليل ولا عقل ولا حجة ولم يحليس النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي إن هيطلع ويتأخر الزمان وإن ينتسب إلى بيت النبي وأنه من من من ناس رضي الله عنه فنقول <تصفيق> الله يرزقنا الحمد يعني نقول هذا في اللي هي في علامات اللي هو الساعة أو خروج اللي هي بعد كده ايه؟ خلي بالك عن وقت خروج كل دي هتبقى نفس التاكيد اللي هي الكلام اللي هنتكلم بعد عن خروج الدجال عشان نعرف متى وشكله ايه ومع مع خروج مع نزول المسيح و مين في وقت المهدي ولا مش وقت المهدي إن شاء الله بإذن الله ندي فقرة كده عنهم في الأسبوع القادم بس ندي تليفون والله شاء الله محر... على صرحة... والله إن شاء الله من هناك مسترداد لإيه يعني هو مشعل وإن واحد المناظرة قال له أنه يعني, يعني أنا أريد أقول لكم شو في الجهة المتحضر يعني أنا قال, <تصفيق> قال إن هو اتصل بيهم اتصل شو كذلكون أتصل منهم الزبق أتصل منهم الزبق أتصل عنهم في هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن أنا من أقولك إذا كان العقل قليل. تفعلي فيه ماشي العوام في الله لنا العاقل العاقل ندي بعد كده الجزء الثاني يا حبيبتي ولا ندي بس اللي هي الاشئله نعم طب إيه؟ طيب بصراحه اه وطبعا بالنسبه لتاويل الرؤى دي طبعا ما اعرفش في سياق رأيت انني واخواتي واخواتي درس في درس علم كاننا في مسجد واحد ياتي لنا بماء شربنا وياتي لنا بما نتوضا به ونحن جالسين في المسجد طبعا هو دروس العلم طريق طريق الجنه فيعني من غير ما نقول احنا بالأول احلام ولا كذا لكن هو يا بنتي ما سلك طريق يتعلم فيه علم شرعي سلك <تصفيق> <تصفيق> الله طريقا للجنه فوانت في المسجد تحتك حاضر الاخت بتقول انتوا بتحطوا صور في صور في صور, في صور تيور صور صور في الكمبيوتر اه اه اه كده مودي الجهاز اه طب هنعمل عليك الازهر ده حاجه يا بنات في انا للشاشه والله انا انا اضغط الصوره لكن يعني طب هنعمل ايه بقى دلوقتي لكن احنا مرتين دي ده في شبه التعليق في المسجد احنا لما ندخل في 12 ما في يعني لا بشيل يعني بسرعه يعني <تصفيق> وانا مهدف والله بنتي ما عقبيتي مش نحط عليهم حاجة يا ما انت يا بلا كأني لم أعرف كيف أعدل في هذه المسألة لكن طبعا أنا أقول الأختي, الأختي اللي التي تربط هذا الأمر أولادي من ملاقين تستعالي ساعدينها في المسألة شريت ذاتي شريت ذاتي شريت لأولادي هل أنت فاهمة ما فاهمة. ما عدد. لو عندك قدرة عنها نشينها خلصا نشينها بس طب تعالي. تعالى ساعدين الله يكرم، ساعدي البنات العادين ربنا يكفينا خير الجزائر، وهم على فكرة كلهم ما فيش بيدهم صورة وبيبغى الصور يعني. هل يجوز أن أستودع أي شيء عند الله مثل أولادي, أو أو عن أولادي أو مالي أو نفسي في أي وقت؟ هذا كل شيء. ده للسؤال بتقولها اليمين أن أستودع أي شيء عند الله عند مثل أولادي أو مالي أو نفسي في أي وقت. لا يجوز إلا الصفر فقط وهديه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث النبي الصفر، حديث النبي الصفر. صلى الله عليه وسلم بيقول ايه واحنا مسافرين يا بنات <تضح> لو نويت اؤخرق شيئا هبى في سبيل الله وابي يرفض ذلك هل علي حرم ان استخدمها بعد هذا فكان عندي متاع اساس ورفض ابي ان اتصدق به وبنى لي مكان في البيت وضع الاساس فيه اخبرني يعني أقول يا بنتي الله ما ادعلك مخرجا في إخراج هذا الزائد عليك الأخت اللي بتسأل ولها دعوات شيء ما أمت دي أسأل ربي أن حق لها كل دماغ تتمنى زوجي عمل بسيط أخوتي تعمل مشروع بسيط في الفضاء والقرس والعيش وغيرات والأخت اللي يعني لو كان محاد هذا هسيدي رقم تكون عند الأخت المسؤولة في المسجد. يورك. حتى لا الأخت وولها لو هتدي لها في المسجد فمن فضلك برا المسجد. لأن لا يجوز أي بايع في المسجد. لأن لا من باع في المسجد فلا ربح تجارة. ايوه سبحان الله التي تقول سمعت ان احد اصحابه كان يروي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول او كما قال صح او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسقط شيء عندك في الحديث خشيه من افتراء هذا الوهي انك تقول او كما قال النبي صلى الله قال كما قرر شيخ والله يسيدك رايكم هذاك كما قال صلى الله عليه وسلم زوجة زوجها شديد البخل جدا وليس لها لها اولاد منه وقد بلغت سن الياس وهو له اولاد ليسوا كقولنا و ويطلب علي أن علي. هي... أنت ترتبي عليه انت أنت تنسق عليه أه... وعلى المنزل، فين فلوسها بتاعته والبياتي، بينما ما له لأولاده لي كل ما يملك لأولاده، شقلاً تعيش فيها هي تلو يوم. طيب، أريد أن غير عقد وأعلن باسم أختي وأولادها حتى ليه. لا ينسى، أه... لا ينسى، لا ينسى، لا ينسى لا ينسى لا نجد بقى الأسئلة بتاعاتك لكي نشوف مين نعلم بها جاوة يلا أسئلة عندنا كتير يا يلا السؤال الأول السؤال سهل بقى، مش عارفة مين بها ده عندنا هدايا؟ عندنا هدايا؟ عندنا هدايا؟ عندنا هدايا؟ السؤال جاي هدايا؟ فلا، ليس مشكلة فتنوها أسرار أول طيب، بطول اذكري في نقاط كيف تعرفي أن الإستمر الحق في نقاط لما قلت له مفيش عليها مفيش ايدين اترفعت مين ايوه حبيبتي اتفضلي فين ها واحده اهو واحد. 1 لا كملي كملي خليني اختي على صناعه الهدى يبقى معجزه القران طيب البشارات اللي في الكتب السابقه <تصفيق> نعم أكثر الاديهن بشاره <تصفيق> يظهر يظهر للمؤمن حل اي مشكله حل كل المشكله انتوا كملتوا بعضكم بعض وعلى وعلى الصوره الاجماليه افضلها aan de ene kant لل ها الظلال اللي تظللنا طيب السؤال الاخر تناظلم فيهن انفسكم ما المقصود به بي... المقصود الاشقر المقصود فيهن انفسكم محرم لها لها ها طيب فيها مسائل فيها مسائل فكرنا اه 24 ايه لا تظلم فيها, فيها المعص واحد ولا ولا ولا القتال ولا حاجه من الحرام فيها. تحل الحياه وتترموا <تصفيق> وبرده اكملتوا انشودتكم قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك الله الله اللهم بحمدك أشهد أن لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم مبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا جزاكم الله خير <تصفيق>